في الفصل الأول في الباب الثاني المتعلق بادب العالم في نفسه وهو عنوان الفصل الأول وهذا الادب كما سبق يتعلق به العمل بالعلم عمل به بالعلم قال رحمه الله تعالى سادس أن يحافظ على القيام باشعال الإسلام وظواهر الاحكام محافظة على القيام باشعال الاسلام يعني المحافظ على العمل بالعلم ومن ذلك شعائر الإسلام وعرفنا أن المراد مشعائر الإسلام او شعائر الله عز وجل كما جاء في القران انها اعلام دينه اصلها ماخوذ من الاشعار وهو الاعلام وهو الاعلام قال قرطبي من شعائر الله أي من ما علمه عبادته أو عباداته والشعائر المتعبدات التي اشعرها الله عز وجل اي جعلها اعلاما للناس ومن ذلك المناسك ومن من الموقف والسعي والنحر والرمي ونحو ذلك وجاء تعظيم هذه الشعائر على جهه العموم قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يعني تعظيمها انما يكون صادرا لمن عمرى قلبه به بالتقوى واما من لم يتق الله عز وجل هذا لا يكون معظما للشعائر وتقدم من كلام الشيخ مسعود رحمه الله تعالى ان تعظيمها اجلالها والقيام بها ان ياتي بها نعمل ثم يوقعها على وجه الكمال يوكؤها على وجه الكمال وتكميلها على اكمل ما يقدر عليه العبد ومنها الهدايا وتعظيمها واستحسانها واستسمانها وان تكون مكمله من كل وجه قال وتعظيم شاء الله صادر من تقوى القلوب صادر من من تقوى القلوب لهذه الايه وذكر رحمه الله تعالى وقوله ضواهر الاحكام دعاط تفسير اي الاحكام الظاهره وكذلك من من الشعائب وذكر رحمه الله تعالى امثله لهذه الشعائب كاقامه الصلوات في مساجد الجماعات وابشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك وذكرنا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه عند شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مرادف له اين من وظائف العالم والمتعلم بل والمسلم على جهه العموم يكون داعيه إلى الله عز وجل كل بحسبه وليست الدعوه ولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بخصائص من العلماء ولا طلب العلم بل هو عام ولذلك مر معنا في المسائل الاربع العلم والعمل به والدعوه وان الدعوه منها فرض عين ومنها ما هو فرض كفاه فهي عامه لي كل مسلم فهي واجبه على على الكفايه باعتبار أصلها ثم تجب في كل موضع بحسبه ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلمين تجب على كل م... كما أن من العلم ما هو فرض عين فرض كفايه والعمل بالعلم تابع لحكم العلم فما كان عينا فهو عين وما كان كفاية فهو كفايه فذلك الدعوه الى الله عز وجل منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفايه قال لكنها فرض عن الكفاية وانما تجب أو يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات وإذا تقرر أنه من الواجبات حينئذ لا من تقينه به بالقدرة والاستطاعه في الشأن فيما يتعلق بالقيام في الصلاه بال والجماعه وكذلك الصوم ونحو ذلك كله مقيد ب بالاستطاعه اتقوا الله ما استطعتم اذا ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عباده مطلقا بل هي مقيده بالقدره والاستطاعه فمن علم بنفسه العاجز عن نهي ما أو أمر ما فاذن سقط عنه باعتباره سقط عنه ويجب هو يعني بخصصته وأما على جهه العموم وحكم العالم هذا شيء آخر قال هذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تبلغي ما جاء به الرسول والجهاد في سبيل الله وتعليم الإيمان والقران يعني يكون فرضا على الكفايه ثم قد يتعلق بالاعيان على جهه الخصوص وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض اهل العلم يرى أن العلم وطالبه العلم فرض كفاية و إذا وجد طالب العلم من نفسه استحسانا وقدرة وذكاء ووجد اقبالا على العلم حينئذ ينقلب في حقه على جهة الخصوص إلى فرض عين فلو تركه يكون اثما طالب العلم له أن, أن يدخل في العلم ثم إذا عجز خرج له ذلك لكن إذا كان وجد من نفسه استئnasa بمعنى انه صراحه وانشرح صدره وفهم المسائل ولكن وفهم المسائل واقبل على العلم لكنه تركه حينئذ يكون آثما يكون آثم هذا التفصيل حسن وذكرنا ما يتعلق بي الفوائد المتعلقه بي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ذكره الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في اضواء البيان فذكر أن له ثلاث حكم الأولى إقامة حجه الله على خلقه ثانيه خروج الامر من عهده التكليف بالأمر بالمعروف يعني ماذا يستحضر إذا أمر امر بالمعروف ونهى عن المنكر اولا يستحضر انها عباده لا بد انه يعتقل ذلك لأن هذا مما أمر الله تعالى به وكذلك من العلل أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقيم حجة الله على على الخلق فتعلم زيدا من الناس أن هذا حكمه محرم وتنويه يقلبك أن تبلغه حكم الله عز وجل لتقوم الحجه عليه لانه قد يعذر بالجهل في بعض علمه بالواجبات أو في بعض علمه به بالمحرمات هذه قد قد يعذر في في بعض دون دون بعض هنيذ من إقامة حجه الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الثانية خروج الامر من عهده التكليف بالأمر بالمعروف لأنك انت مكلف كما إذا خطبت بالصلاة حينئذ لن تبرأ الذمه الا باقامتها والا صرت آثمة كذلك ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذ قد يكون آثما ولا يجوز له تركه البتة ولن تبرأ ذمته الا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن كما ذكرنا سابقا مقيد بماذا بالقدره والاستطاعه ليس على اطلاقه الثالث الفائده الثالثه رجاء النفعي للمامور رجاء النفع يعني ان ينتفع المامور وكذلك فلم يكن يعلم ان هذا واجب فلذا إذا علمه فعله اثيب وكذلك الدال على الخير كفاعله لم يعلم ان هذا محرم فلذا علمه فكفى وكف عنه هذه ثلاث حكم تتعلق ب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستحضرها الامر والناهي أن يقيم الحجة على خلقه خلق الله عز وجل وثانيا خروج الامري من عهده التكليف ولن تبر ضمته الا بذلك ثالثا الرجاء النفعي للمامور الامر بالمعروف والنهي على المنكر عباده ذات الشروط والقيود ليست مطلقه كالصلاه لها شروط لها اركان ولها واجبات كذلك الصوم كذلك الحج كذلك سائل العبادات لابد من من قيود وليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا هكذا مبنيا على الغيره والغضب كلما غضب أمر بما شاء وكيف شاء قل هذا مخالف لمنهج السلف الصالح اذ ثما امور تتعلق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه من المسائل التي ينبغي علمها للعامة والخاصة يعني هذه المسالة تطرح ليست من خصائص طلب العلم لاننا قررنا ان الامر بالمعروف عام ليس خاصا ب بطلاب العلم ولا بالعلمه وكذلك النهي عن المنكر عام وليس خاصا بطلاب العلم ولا بالعلمه اذا يجب على كل مسلم أن يتعلم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما ينبغي على طالب العلم أن يجيده في اوائل طلبه ولذلك نجد ما ما نجد من الغيره والغضب عند بعض طلاب العلم يفسد أكثر مما مما يصلح بحجه ماذا أنه هو على محارم الله عز وجل فانكر إلى آخره فاذن يفسد أكثر مما, مما يصلح قل لا ليس الأمر بالمعروف والنهي على المنكر هكذا مطلقا لكل شخص يأتي ويقترح وياتي بما يمليه عليه ذهنه أو ارائه أو نحو ذلك أو ما يفرزه ما يسمى بالضغوط التي تكون على الإنسان فينكر كما شاء قل لا هذا مرده الى إلى الشرع باجماع اهل العلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه مفسده أعظم صار محرما انظر الأمر بالمعروف هذه لجلالة هذا الأمر عده بعض العلماء الركن السادس من أركان الإسلام بني الإسلام على خمسه ده بعضه ركنا سادسا وعرفنا أن هذا ليس بالصواب لكن لعظم هذه الشعيرة عند بعض اهل العلم كثره الأدلة واهميتها الى اخره عندها بعض اهل العلم ركنا سادسا من أركان الاسلام ومع ذلك قد تقع على وجه نعتقد انه محرم اذا ليست مطلقه كما أن الصلاه تصلي فنقول لك صلاتك باطله وصلاتك صحيحة تصوم نقول صومك فاسد وصومك صحيح كذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يقع على وجه موافق للشرع فنقول عبادتك صحيحة وقد يقع على وجه مخالف للشرع نقول عبادتك فاسده صحيح ام لا اذا الصحة والفساد الصحه والفساد كما تتعلق بالصلاه والصوم والزكاه والحج كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا لا اشكالا عند طالب العلم ان يدرك اولا أن الأمر بالمعروف قد يقع على وجه موافق للشرع وقد يقع على وجه مخالف لي للشرع اذا ما يتبادر الى الذهن من المبتدئين أن ان من أمر او نها يامر كيف شاء ولا يهمه شيء فقط أن ابلغ يظن أن هذا تبليغ فقط اقامه الحج على على خلق العزم ليس هذا موافقا للشرع ولذلك ذكرنا فيما مر وذكره الشيخ الامين وذكره الشيخ بن تيميه بقيم أن بالاجماع إذا ترتب على الأمر بالمعروف مفسد أعظم من مفسده ترك الأمر بترك المعروف وترتب على انكار المنكر مفسده أعظم من المنكر حرم بالاجماع فياثم اذا هو يريد ماذا يريد إقامة الحج على خلق الله عز وجل وان يتعبد لله عز وجل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن النتيجه انه آثم بل قد يوافق المعتزله والخوارج في بدعات فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا ضوابط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه يحتاجه عامه المسلم فضلا عن طلاب العلم ولذلك ينبغ من اوائل ما يلقن طالب العلم ولو كان مبتدئا هذه المساله لا تحتاج إلى كبير فهم وإنما يفهم ماذا أن الأمر المعروف والنهي على الاطلاق يكفي هذا إذا اذا فهم ذلك فإذا أشكل عليه شيء يرجع الى الى اهل العلم لابد ان يستشير ولابد أن يرجع الى اهل العلم فيما يتعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لابد من تنبيه عليه قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى يشترط في جوازه ضر تعبير هذا الرجل اصولي ليس بالأمر الهين يعني رجل على على علم ليس متطفلا على, على, على العلم واهل العلم يقول يشترط في جواز الأمر بالمعروف الا يؤدي الى مفسده اعظم من ذلك المنكر دليلك قال لاجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين هذا بالاجماع إذا كان عندنا مفسدتان اولا ترك المعروف ثانيا قد يترتب عليه ضرر اكثر ترك المعروف ضرر املاك ضرر قد يترتب عليه ضرر اكبر اذا يتركه تاركا للمعرف فلا فلا يامره بالمعروف ثانيا باعتباري النهي عن المنكر قد ينهاه عن المنكر فيزداد في غيه وفساده فيرتكب ما هو اعظم اذا تتركه على ما هو عليه على ما هو إذن يشترط في جواز الامر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسده اعظم من ذلك المنكر هذا قد لا لا يتصوره العامي وطالب العلم المبتدئ أو من لم يكن ذا علم كبير وانما هذا مرده إلى الى اهل العلم اذا ليس كل منكر يقدم عليه العبد ليس كل منكر منكرين يقدم عليه العاد فينكره لا من ماذا لا بد من رجوعه الى اهل العلم ثم مفاسد قد يدركها البعض كان يا امر ابنه يا زوجته هذا في بيته لا اشكال فيه لكن لا سيما فيما يتعلق بالمسائل العامه والمجتمع وما الى اخره هذا لا بد من الرجوع إلى الى العلماء فما افتى أهل العلم بانه ينكر على الوجه كذا وكذا حينئذ لا باس به وإلا فالاصل المنع فان فعل اثم وليس المسألة مبنية على على غيره ونحو ذلك ولا بد من الرجوع إلى الى العلماء فما افتى فيه اهل العلم بانه يجوز انكار الممكن على هذا الوجه المعين حينئذ جاز واذا اسند الامر الى اهله حينئذ انت معذور ولو اخطا في نفس الأمر حينئذ انت معذور لانك اديت ما عليك اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولا شك أن المبتدئ طالب العلم والعامي لا يدرك خف الضلالين ولا أصلح المصلحتين هذا مرده إلى العلماء بل ليس كل العوام ايضا لا يدرك بعض بعضه العلم حينئذ يكون مرد العامي وطالب العلم الى الى العلماء اما ان يركب راسه وينكر كما شاء ثم يترتب عليه من المفاسد ما يترتب نقول هذا من من ابطل الباطل وليس من العباده بل ياثم تعبير أنه انه آثم لاجماع المسلمين على ارتكاب اخف الضررين إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى الامر من معروف النهي عن المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك وعرفنا ان الاذى ملازم ل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى أن كل من أمر لابد أن يأمر بشيء لا يوافق اهواء الناس حتى هذا الكلام الذي نقول الان قد لا يوافق اهواء بعض الناس تقول الامر المعروف لابد من الرجوع اليه يقول لها كيف هذا لابد ان ننكر ولابد ان ننتصر ولا بد الى خليصه الامور هكذا مفلوطه لابد من الرجوع الى الى اهل العلم قال والصبر على الاذى بسبب ذلك اذا قد يأمر بشيء لا يوافق اهواء الناس حينئذ ياتيه الاذى اما باللسان والغيب والنميمه والاذيه وايضا وإما واما ما يتعلق بالبدن ونحو ذلك وكذلك اذا نهى عن المنكر لابد من أذية قال صادعا بالحق عند السلاطين صادعا بالحق عند السلاطين هذا مطلق هذا اشمل ما يكون به بالتاكيد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان الامر بالمعروف والنهي عنه هو صدع بالحق صدعوا بي بالحق لكن خاصه السلاطين لعظم شاني هذا النوع لانه يترتب عليه مفاسد باعتبار ماذا باعتبار ذات الشخص لانه قد يقتل قد يسجن قد يداخله حينئذ يحتاج إلى قوة أشد من القوة السابقة المتعلقه ب عامه الناس حينئذ يصدع بالحق سواء كان الذي يصدع في وجه عاميا ام غيره وقوله بالسلاطين هذا ليس تخصيصا بمعنى أنه لا يصدع بالحق الا عند السلاطين لا وانما لورود الحق... النص فيه كما سياتي أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وثانيا لأن هذا النوع قد لا يقبل لكثرة مفاسده وتعلقه بالهوى والدنيا إلى اخره وأما ما يتعلق بالعامه فقد كان فيما سبق عامه المسلمين لا يخرجون عن أهل العلم البته والان في هذا الزمان يحتاج العالم لان يصدع بالحق في وجه العامه الرعيه وفي وجه كذلك السلاطين فالحكم عام ليس خاصا بالسلاطين وانما قيده لانه كان في الزمن القديم كانوا يعظمون العلماء ولا يرتدي أحد على اهل العلم بالتا إذا افتى العالم الكل سمع واستجاب بخلاف ما يتعلق في هذه الازمنه المتاخر اذا صادعا بالحق عند عند السلاطين يعني عند الرعيه وعند الراعي كذلك والحكم عام ليس خاصا بالسلاطين والاصل فيه صدع قوله جل وعلا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاصدع امر والأمر يقتضي الوجوم يقول تعالى امر الرسول صلى الله عليه وسلم بابلاغ ما بعثه به وبانفاذه والصدع به وهو مواجهه المشركين به ليس خاصا بالمشركين ولذلك الايه عامه باعتبار ماذا باعتبارين باعتبار ان الصدع بالحق أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهو بعينه كما مر في كلام شيخ السلام التيميه هو بعينه ماذا هو الدعوه الى الله عز وجل فامره الله عز وجل ان يصدع وكان في ذاك الزمان وهذه آية مكية كان في ذاك الزمان لما يواجه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ولذلك قيد به بالمشركين قال, قال ابن عباس فانه أمر من الله تعالى ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ رساله بتبليغ رسالته قومه وجميع من ارسل اليه يعني فيه تعميم من الله عز وجل بامر نبيه صلى الله عليه وسلم بان يأمر وينها عن المنك وان يدعو عامه من ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس فاصدع بما تؤمر اظهره فاصدع يعني أظهره ويرى عنه امضه وقال الضحاك الضحاك اعلم وقال الأخفش أفرق اي يفرق بالقران بين الحق والباطل كله معان صحيحة كله معاني صحي اصدع يعني اعلم امض على ما انت افرق بين الحق والباطل انما يكون به بالقران وقال سيبويه اقضي بما تؤمر اقضي بما تؤمر واصل الصدع الفصل والفرق اصل الصدع الفصل والفرق اذا يفصل بين الحق والباطل بالدعوه الى الله عز وجل والقران هو الفاصل بين الحق والباطل لذلك يسمى ماذا يسمى الفرقان لانه يفرق بين الحق والباطل امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايه باظهار الدعوه اذن وعام بظهاري الدعوه وروي عن عبد الله بن عبيده قال كان مستخفيا حتى نزلت هذه الايه فخرج هو واصحابه يعني كان في في مكه قلت لك ان هذه الايه مكيه وهذه الايه كقوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال البغوي معنى الايه ان لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا يعني هذا يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم ان بلغ انت مامور بماذا بتبليغ الدين كلهم كذلك إن بلغ بعضا وترك بعضا أخفى بعض فما بلغت شيئا ما ما بلغت هذا شأنه كشان ما يتعلق بالإيمان ومر معنى ذلك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر لو فصل وبعض قال اؤمن بالله لكن لا اؤمن بالملائكه كفر بالجميع صحيح كفر بالجميع لانه لا يعتبر ايمانه بالله صحيحا شرعيا إلا إذا جمع بينه بين الكل فالتفصيل هذا دليل على ماذا على انه قد كذب بالبعض ومن كذب بايه واحدة بل بحرف مجمع عليه بين القراء فهو كافر ومرتد عن الإسلام فدل ذلك على أن التفصيل لا يقبل في الشرع في مثل هذه المسائل اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اف هذا الإيمان باعتبار حالهم ليس ايمانا شرعيا لو كان ايمانا شرعيا لما منع اقل ما يمكن ان يقال خلودهم في النار لكن حكم عليه بكونهم كافرين بكونهم كافر مكفار فدل ذلك على أن هذا الإيمان غير معتبر هذاك قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون مشركون قضى على الايمان والايمان حينئذ يكون ايمانا لغويا أو باعتبار بعض ما دل عليه الشرع حينئذ نفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نقول هذا يدل على أنه كفر بالجميع ولذلك نخاطئ من يقول بأن الدساتير الآن التي توجد ويتحاكم اليها الناس او يحكم بها الطواغيت انهم انهم يحكمون الشرع فيما يتعلق بالاسره والمواريث الى هذا غلط ليس بصواب لا يحكمون الشرع لماذا لأنهم اولا لو استندوا في إثبات هذه المواريث وما يتعلق بالنكاح والطلاق إلى الشرع إلى الدليل كتاب وسنه يعني قالوا هذه قوانين موضوعه لقوله تعالى كذا ولقول صلى الله عليه وسلم كذا كفار لماذا لأنهم في جانب آخر لم ياخذ بالشرع لم يجعله اصلا ايمانهم بهذا المواريث بكونها دل عليها الشرع هذا ايمان صحيح شرعي ام باطل ايمان باطل فكيف وان هذه القوانين التي وضعت موافقه للشرع انما هي في النتائج فقط وليست باعتبار الاصل يعني موافقتهم للشريعة ليس لكون الشريعة حاكمه وانما لكون الاكثر من المنتخبين او البرلمان هذا هو الذي صوت فكانت النتيجه ماذا انهم محكمون الشرع في ذلك ولذلك لو اجمعوا على أمر وافق الشرع حينئذ نقول هذا الاجماع لا لعبره به وليس وليس موافقا للشرع ولو كانت موافقة لي للشرع تنبه لي لهذا فالايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض كفر بالجميع كفر بالجميع ولو ادعى بانه ما آمن به من الكتاب موافق للكتاب قل هذا كله تفصيل والايمان لا يكون ايمانا شرعيا ومر معنا كلام الكثير حرمه تعالى في من فرق بين انبيائه جل وعلا ورسله بانه امن ببعض وكفر ببعض قال أنا اؤمن بجميع الانبياء إلا نوحا عليه السلام حينئذ كافر أو او مسلم قل كافر مرتد ايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم ايمان شرعي ليس ايمانا فقد كفر بمحمد كيف نقول كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو يزعم بلسانه انه مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم قل ايمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون ايمانا شرعيا ولا يصح ولا يقبل إلا بايمان نوح عليه السلام عرفتم هذا اذا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يكون على هذا الميزان هنا قال إذا بلغت بعضاً من الكتاب وتركت بعضا اخفيت فما بلغت شيئا لماذا لأن البلاغ الشرعي له حقيقة شرعية وهو أن تبلغ جميع الدين فإذا بعاظه من عند نفسك فما بلغت ما ما بلغت لانك مخالف للاشاهده الذيعناه بغوا يرحم الله تعالى قالوا ومعنى الايه ان لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا أي جرمك في ترك تمليغ البعض كجرمك في ترك تبليغ الكله لا فرق بينهما من حيث الإثم وإذا تعلق به الكفر فالكفر مله واحدة وقيل بلغ ما انزل اليك اي اظهر تبليغه كقوله فاصدع بما تؤمر يعني هذه الآية آية المائدة كآية الحجر وان لم تفعل فان لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالتهم أمره بتبليغ ما انزل اليه مجاهرا muhtasiban صابرا غير خائف فإن أخفيت منه minhu shay'an li khawfin ilhaquka fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas yahfazuka wa yamna'uka minan nas qala ibnu qayyim rahimahu allah ta'ala fi sad al-ma'ad wa aqama sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalika 3 sinin yad'u ila allah subhanahu mustakhfiyan ثم نزل عليه فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين فاعلن صلى الله عليه وسلم بالدعوه وجاهر قومه بالعداوه واشتد الاذى اذا لازم الليل الدعوه كل دعوة صحيحة لابد أن يقارنها شيء من, من الاذى ولو ولو بلسان ولو بلسان ليس المراد بالاذى فقط أن يسجن إلى خير لا انما قد يكون بباللسان ونحو ذلك واشتد الاذى عليهم وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين اذا كانت الدعوه في أول الأمر دعوة على جهة الاستخفاء سرا ثم امر بقول فظع بما تؤمر واعرض عن المشركين حين اذا جاء الامر باظهار الدعوه وكل منهما حال يعني قبل الايه وما بعد الايه هل الايه فظع بما تؤمر هذه ناسخه لي الدعوه التي هي بالاستخفاء الجوابه ليست ناسخة وانما من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر كانت الدعوه كذلك ولذلك يوجد حتى في بعض البلدان في روسيا قبل سنين كانت الدعوه كلها مستخفيه كلها مستخفيه وجد من يحفظ القرآن في الخنادق اسفل تحت الأرض لماذا لأن الدعوه سلكت مسلكا يخالف الإظهار اذا كل منهما باق فإذا كان حال الأمة مشابها لحال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كانت الدعوه كذلك الزمان إذا كان ثم قوة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وكانت له القوة واقام دولة الإسلام وكان معه الاعوان والأنصار حينئذ اعلان الجهاد اذا اعلان الجهاد ليس مطلقا ليس ليس على الاطلاق انما يكون في حال دون دون حاله ولذلك نستفيد من العهد المكي ما لا ما قد يوافق كثيرا من الامور التي يحتاجها الناس في, في هذا الزمان فصدعوا بالحق كما ذكرنا عام ليس خاصا بي بالسلاطين وهو نوع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وانما خصه لأن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا كان يتعلق به بالسلاطين قد يترتم عليه امور ليس كغيره كذلك عندما تأمر شخصا من الناس من عاديين عامه الناس ليس كما تأمر سلطانا هذا تخشى منه ما لا تخشى من, من ذاك اذا ثم فوارق بين الناس ثم ما يتعلق بهم ولاه الامور الظلمه الذين هم في اصل باق على الإسلام ثم اهل العلم أو اصوله اهل السنه والجماعه تعامل خاص تعامل خاص قال في اضواء البيان اعلم ان من اعظم انواع الامر بالمعروف كلمه حق عند سلطان جائر يعني ظالم قال أن من اعظم انواع الأمر بالمعروف اذا ليس على مرتبة واحدة ليس على مرتبه كلما كان الاذى أعظم انئذ صار صار أعظم كلما كانت البليه والفتنة به وما يترتب عليه أعظم حينئذ صار صار اعظم ولذلك قال إن من اعظم انواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر قال عند هذا للنص الحديث كما في حديث سعيد خدري رضي الله عنه رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حديث حسن قال أفضل الجهاد اذا الجهاد ليس على مرتبة واحدة وجعل الأمر بالمعروف من من الجهاد وهذا مما قد يخفى على على بعض الناس الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من انواع الجهاد بل هو أعظم لا سيما تعلق بالمنافقين ومن كان على شاكلتهم ان يكون أعظم ولذلك قالوا افضل الجهاد كلمه حقا كلمة. إذا اذا باللسان عند ها عند هذه له مفهوم أو لا له مفهوم او لا يعني عنده يعني تقف امامه لا تسافر بلد أخرى ثم تكتب في منتديات وتقول انا افضل الجهاد قل لا عند بمعنى أنه كائن أمامه لانه ما صار أفضل جهاد الا لكون ماذا سيامر ثم تزال رقبته لذلك صار ماذا أفضل الجهاد وأما إذا لم يكن كذلك فحينئذ لا يكون قد اتى بي بالفضل واضح هذا اذا عند لها مفهوم إذا لم يكن عنده لم يكن أفضل الجهاد بل قد لا يكون من الجهاد اصلا قد لا يكون من, من لانه قد يفسد واذا أفسد عرفنا انه لا يكون أمر بالمعروف ولا نهيا عن اممك اذا لابد من النظر في الحديث باعتبار لفظه منطوقه ومفهوم افضل الجهاد كلمه عادل عند اذا لابد ان يكون عنده بمعنى انه اما لا خالفه ولا على المنبر لا من ورائه لا في مجالس خاصه لا من وراء الستار كل ذلك لا يسمى لا يسمى امرا بمعروف ولا يعني لانه امر حتى العقل يرفض يرفض ذلك أن يكون الشخص يتكلم في في في ذا او ينكر على شخص فرق بين أن يذكر الفعل فينكر وبين أن تنكر على شخص تنكر على شخص وهو ليس امامك هذا ليس ليس من المعقول اصلا عندين اذا صعد او صعد خطيب على منبر وخاطب ولي الأمر يا كذا يا كذا قل هذا مخالف للعقل وليس هو موافق للنص لان النبي صلى الله هذا ليس عنده والذي يخاطب شخصا ليس موجودا امام هذا مجنون هذا هذا لا ينسب للعلم اصلا لان هذا مخالف للعقل هذا مسلوب العقل كيف تخاطب شخصا ليس موجودا فرق بين ان تذكر فعله وتعمم وتطلق الفعل وتنزل الاحكام الشرعيه على على هذا النص اذا افضل الجهاد كلمه عادل عند سلطان جائر وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا هذه المسائل ينبغي ينبغي تعليم الناس اياها لأن مما يجهله كثير من الناس لا حتى طلاب العلم لانهم قد يظنون أن العلم فقط متون وتحفظ الى اخره ولا يهتم مثل هذه المسائل ولا يبحث فيها مع كونها مما لو نظر فيها لا يحتاج الى كبير فهم ولا كبير عناء وانما ينظر فيها بهذا بهذا الاعتبار وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر روه النسائي بإسناد صحيح كما قال النووي ثم قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى واعلم ان الحديث الصحيح قد بين ان احوال الرعيه مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث أحوال الرعيه مع سلطان اذا وقع في ماذا في محظور شرعي قال الأولى يعني الحاله الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف يستطيع عنده قدرة أن يأمره وينهاه من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول بهذا القيد فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولولا لم ينفع نصه كلمات مهمة جدا جدا في هذا المقام أن يكون قادرا انت يا من تكون من من ورايت وسمعت ولي الامر قد وقع في منكر أن يقدر على نصحه وامرهم بالمعروف نعم ان يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر هذه القدره ثانيا من غير أن يحصل منه ضرر اكبر من لعلمنا ان الامر بالمعروف شرطه ماذا الا يترتب عليه ما هو اعظم مفسده فإن قدر أن يصل إلى ولي الأمر فإنكر عليه لكن سيترتب عليه ماذا مفاسد عظيمه لا يجوز له أن يأمر وأن ينهى بل يأثم بل بل يأثم فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم اذا قد يكون ماذا قد يكون آثما لانه يترتب عليه ماذا مفسده اعظم من مفسدته ترك المعروف وفعل المنكر ودولم ينفع نصحه بمعنى أنه يجب عليه أن يبلغه ذلك وأما يعمل أو لا يعمل كما ذكرنا سابقا هذا ليس من شاني الامر والناهي قد إلى الله عز وجل انت تدعوه هل يقبل الناس أو لا يقبل ليس من شانك البته لأنك مامور بالبيان دلاله الارشاد واما هدايه التوفيق التي انشراح الصدر وقبول الحق هذا ليست بيدك هذي نفيت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق فانت من باب اولى واحرام انك لا تهدي من احبب اي هدايه هذه هدايه التوفيق ما معنى هدايه التوفيق انشراح الصدر وقبول الحق يقبل لا يقبل ليس من شأني ولا من شانه تعلم وتبين وتخطب وتدعو وتحاضر وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقبل لا يقبل ليس من شانك البت وانما عليك البيان باللسان عليك البيان باللسان ويجب أن ان يكون نصحه له بالموعظة الحسنه مع اللطف لأن ذلك هو من ظنه الفائده هذه الحاله الاولى ثانيه الا يقدر على نصحه الا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره يعني كلما جاء من أمره بالمعروف على عن منكر قتله او سجنه حينئذ يكون ماذا لا يكون قادرا لا يكون قادرا قال الا يقضى على نصحه لبطشه بمن يأمره وتاديه نصحه لمنكر اعظم وفي هذه الحالة ماذا نصنع قال يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهه منكره والسخط عليه وهذه الحالة هي اضعف الايمان اضعف الإيمان. طبعا اذا وجد من بذل روحه لله يعزج ووقف أمامه وأنكر عليه وقتله هذا الذي جاء في الحديث هذا الذي جاء فيه افضل الجهاد كلمة عادل كلمة حق عند سلطان الجائر لكن إذا خشى على نفسه له مندوحه في الشرع أن يترك عنيده ينكر بماذا ينكر بقلبه الحالة الثالثه ان يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان عين إذا رضي وتابع حكم حكم ذلك السلطان متبعا له عليه فهذا شريكه في الاثم اذا ثلاثة احوال حال الاولى أن يقدر على على نصحه أمره بالمعروف لكن بشروطه حينئذ هذا مجاهد سالم من الاثم ثانيا أن يعجز يخاف على نفسه قتله البطشه والسجن الى اخره حينئذ له مندوحه في الترك لكن إذا كان عنده قوة إيمان وقوه توكل وبذل روحه ونفسه حينئذ دخل في الحديث السابع افضل الجهاد كلمته حق عند سلطان جائر ثالثا ان يرضى ما يصنعه الحاكم حينئذ هذا يعتبر ماذا يعتبر اثما انتبه هنا ليس الحكم خاصا بالعلماء هذا حتى العوام اتعامت المسلمين لو وافقوا الحاكم فيما فعله او دعا أو أمر امر بداخله ياثم مثله لماذا لأن إنكار المنكر بالقلب هذا فرض على كل أحد سو كان عالما طالب علم اميا ايا كل مسلم علم ان هذا منكر يجب أن يبغضه بقلبه فإن لم يبغضه فهو مشارك له في في الاثم فهذا النوع الثالث ليس خاصا بالعلماء أو من يدخل على الصلاطين قال ف هذا في الإثم عن أم المؤمنين أم سلمى هند أو هندي بنت ابي اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يستعمل عليكم امرا فتعرفون وتنكرون يعني يأتون بشيء معروف موافق للشرع او ياتون باشاء منكر للشرع لكن هذا المراد به ماذا مراد به في حاكم العصر فيه الاسلام عصره في يعني جميع النصوص الوارده دون السثناء فيما يتعلق بمعاملة الحكام الى اخره ان والسمع والطاعه انما المراد به الحاكم المسلم وهذا شروط الحاكم المسلم ان ياتي بلا اله الا الله يكون مسلم كغيره ولذلك أجمع العلم على أن غير المسلم لا يصح ان يكون والي على المسلم لا يجوز يعني ما الفرق بين المرتد والنصراني ان يولع على المسلمين لا فرق بينه البتة وان كان المرتد اعظم ضررا من من النصراني اذا ان يقول لا اله الا الله ويعلم معناها وياتي بمقتضاها وان لا ياتي بناقض من نواقض الإسلام هذه يسوي فيها كل مسلم لا يثبت الإسلام لاحد إلا بهذه الشروط أن ياتي يقول لا اله لابد ان ينطق بها وان يعلم معناها وأن ياتي يعمل بمقتضاها وان لا ياتي بناقض من نواقض الإسلام يزاد فيما يتعلق بالحاكم ان يحكم بشرع الله فان لم يحكم بشرع الله عز وجل هذا لا يعتبر من حكام الذين لهم السمع والطاعه لانه فارق الاسلام قال انه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كرهها فقد برئ ومن انكرها فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا لن اصفي المسلمون ولا يجوز الخروج عليهم وهذا عقد السنه والجماعه أن الوالي المسلم الذي قد يقع منه شيء من الظلم انه لا يجوز الخروج عليه هذا لكون ما هذا ثبت له اصل الإسلام قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. ما قاموا فيكم الصلاه هذا فيه قول لاهل العلم يعني لا ما صلوا كما في بعض الروايات يعني اتوا بالصلاه دل على انهم إن, إن تركوا الصلاة فقد كفروا ويجوز الخروج عليهم باذن كذلك ثانيا فسر بعض العلم ليس ما يتعلق بالصلاة في انفسهم وانما ما اقاموا فيكم الصلاة يعني اذنوا بان تبنى المساجد وتفتح المساجد فيصلي المسلمون فيها وكلاهما حق لديهما حق لماذا لانه لو ترك الصلاه دلت الادله الاخرى على ان ذلك الصلاه يعتبر ماذا تبر كافرا هي عامه في حق الرعيه والراعي بالاجماع الصحابه على ان من ترك الصلاه يعتبر ماذا يعتبر كافرا هذا النص كذلك لانه قد يخفى على الناس يصلي او لا يصلي صحيح قد يخفى لكن اذا منع الصلاه كفرا ولو كان يصلي في بيته ها ولو كان يصلي في جهاز الخروج جهاز الخروج والحديث اخرجه مسلم وقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الناس باعتبار ما يظهر من الولاة مما ينكروا ثلاثه اقسام قال فمن كرهها فقد برئ كرهها بقلبه ومن انكرها بلسانه ويده او بلسانه فقد سلم ولكن من رضي وتابع اذا ثلاثه اقسام اما أن, ان يكره بقلبه وهذا العاجز واما ان ينكر بيده أو لسانه وهذا سليم واما ان يرضى ويتابع فهذا حكمه حكمه يعني ان كان تابعه في معصيه فهل يكون يكون يكون حكمه حكما في الاثم فقول صلى الله عليه وسلم من كرهها ولد شرح لي الحديث للشيخ الامين رحمه الله تعالى فمن كره يعني بقلبه يعني بقلبه ولم يستطع انكارا بيد ولا لسانا حينئذ إذا عاجز ولم يتمكن من أن يتكلم ولا أن ينكر بيده فحينئذ نقول هذا هذا ما الانكار باليد المراد به هنا ما يتعلق به هو يعني راى ولي الأمر يشرب خمرا فياتي يكسر الخمره ليس المراد ان يذهب للرعيه يقول انكار لا المراد ما يتعلق به يعني كسر خمورهم والى اخره فيكون المنكر بيده هو فينكره باليدين هذا المراد به فمن عاجز عن أن ينكر بلسانه ويده لزمه ان ينكر بقلبه لأن هذا امر عام قال فقد برئ من الإثم وادى وظيفته ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها ونظيره حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان فقسم الاحوال الى ثلاثه فليغيره بيده هذا اعظم درجات فان لم يستطع عجزة عن يده عينيذ ينتقل للمرحله الثانيه وهي اللسان كلمة فإن عجزة عجز عن ذلك وحينيذ بقلبه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك اضعف الايمان قال شيخ الإسلام المتيم رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منهم لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه إذا ترتب على المنكر منكر أعظم المنكر ياثم ليس مطيعا لله عز وجل فلا بد ان ينظر نظرا عاما فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدور مع هذه القاعده وجودا وعدما وجودا وعدما بمعنى انه ينتفي الأمر بالمعروف والنهي عند تحقق المفاسد ولسيه ما كانت اعظم من المصالح المرجوه والمترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن هذا محل اجماع فلا يكون طاعة البتة وانما يكون معصية وياثم فاعلوه اذا ترتب على انكار ما هو مفسد اعظم من مفسدة المنكر ولذلك قد ينكر البعض منكرا معينا الذي ترتب عليه مفاسد عظيمه فيما يتعلق بالدعوه وتمكيني في قال شيخ الإسلام ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاه الامر بالسيف لاجل الأمر بالمعروف والنهي على المنكر يخرج على ولي الامر بالسيف من أجل ماذا ان ان ينكر منكرا وقع فيه ولي الامر ثم ياتي بعد خروج بالسيف الدماء التي تسال والاكتسابات ونحو ذلك مما يكون على ذلك فيظن أنه مطيع وهو آثم يظن أنه مطيع وهو, وهو آثم ليس كل خروج على ولي امر نكون طاعه لله عز وجل بل باجماع اهل العلم انه مقيد بالقدره والاستطاعه لو قلنا بان هذا طاغوت كافر مرتد عن الإسلام هذه مساله مسألة أخرى نخرج أو لا نخرج هذه مسألة لها ادلتها وهذه مساله لها ادلتها واضح هذا ليس كلما حكمنا على طاغوت بانه كافر مرتد حينئذ الامه تخرج قل لا ليس على اطلاقه بل لابد ان تكون ثم قدرة واستطاعه على ازالته ثم انتبه يزال فيوضع من هو أحسن منه مسلم اما يسقط الطاغوت ياتي طاغوت فنقول هذا جهاد في سبيل الله هذا ليس بجهاد هذا لاعب هذا مخالف للشرع لماذا لأن هذا المنكر أزيل بماذا اين المصنح إذا وضعنا طاغوتا مثله جاء يحكم ببدساتير نحوه اذا ما الفائده من الخروج ما الفائده في الدماء التي تراق يسمى شهيدا والى اخره قل هذا ليس بشهيد لابد إذا كان اعلاء كلمة الله عز وجل تكون ان يزال هذا الطاغوت ويوضع بدله مسلم بمعنى أنه يحكم به بشرع الله عز اذا يزال عدم الحكم بشرع الله عز وجل ويوضع ماذا الحكم بشرع الله عز وجل. أما إذا كان السابق لا يحكم بشريعه الله عز وجل وجاء من بعده وكذلك لا يحكم بشريعه الله عز وجل اين اين التي ازيلت قل هذا ليس ليس من الشرع في شيء البتة لابد من الرجوع إلى الى النصوص هذا قد لا يقبله بعض الناس لكن نحن محكومون بالكتاب والسنه صادعا بالحق عند السلاطين وعند العام لا بد ان يقبل هذا حينئذ تقول إزالة المنكر لابد ان تكون متحققة فاذا لم تكن متحققة أو يغلب على الظن وحينئذ الاصل فيه فيه المنع انتبه لهذه المسائل حينئذ الخروج على ولي الامر ولو كان كافرا مرتدًا يشترط فيه القوة والقدره واذا لم يكن فحينئذ عندنا الدعوه إلى الله عز وجل وعندنا الاعداد وعد لهم ما استطعتهم اما هذا وإما واما ذاك الامه قائمه بين أمرين ان كانت قادره على الجهاد في سبيل الله فهو متعين وان لم يكن فالمرحله الثانيه وهي الاعداده فان لم يكن فهو الاسم قال هنا ولهذا لا يجوز انكار المنكر بما هو انكر منه ولهذا حرم الخروج على اولات الامر بالسيف لاجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان ما يحصل بذلك الخروج من فعل المحرمات وترك واجب اعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب هو كذلك لانه قد يفعل منكر في نفسه قد يدعو إلى منكر أخف من أن يكون ماذا ترتم عليه ترك واجبات اعظم تغلق المساجد وتترك الجمع في اخر وتباح النساء ويقتل الصبيان والاخنق هذا كله يعتبر من من المحرمات ولا يجوز البت فتم مسالتان يخلط بينهما كثير من الناس المساله الأولى الحكم على الشخص ذاته هل هو حاكم شرعي مسلم او لا حكمنا عليه بانه كافر الطاغوت الحين هذه مساله اخرى ليست ليس كل من حكمنا عليه بانه وجب الخروج لا مساله اخرى وهي ماذا النظر هل نستطيع الخروج أم لا ان لم تكن قدره فلا يجوز الخروج البت ولو كان كافرا ثم إذا خرجنا مساله ثالثه لابد من ماذا لابد من إزالته ووضع من هو أهل شرعا واما أن يزاح فياتي مثله قل هذا لا فائدة فيه البتة قال الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى واذا كان قوم ارد ان ياتي بمثال اذا كان قوم على بدعة او فجور ولو عن ذلك عن البدعة والفجور وقع بسبب ذلك النهي شر اعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحه لم ينهوا عنه اتركهم على بدعتهم اتركهم على فجورهم يبقى لماذا لانه ليس اقرارا بالمنكر وانما هذا ما دفع للمفسده الاعظم بالاقرار بان يقعوا فيما هو اخف وارتكب الاخف من ضرين هذا أخف حينئذ يبقى على ما هو عليه هذا مبتدع حينئذ اقام بدعته لو أنكرت عليهم زادت البدعه زادت البدع هنن نقول لا لا يجوز لك أن تنكر اتركهم كما هو وكذلك ما يتعلق بالفجور قال رحمه الله واذا كان قوم على بدعه أو فجور ولو عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحه راجحه لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الانبياء واتباعهم من دعوه الخلق فإن دعوتهم يحصل بها مصلحه راجحه على مفسدتها قال فالمنهي عنهم المنهي عنهم إذا زاد شره بالنهي وكان النهي مصلحه راجحه كان حسنا يعني قد يزيد المنهي عنه لكن عندنا مصلحه عظيمه تتحقق كان حسنا يعني ينكر ويامر وأما إذا زاد شره وعظم وليس في مقابلته خير يفوتو لم يشرع ليس مشروعا ليس من الدين في شيء ليس عباده وليس طاعه بل هو معصية واثم قال لم يشرع الا ان يكون في مقابلته مصلحة زائده اذا ثما ما يكون التقابل بين المصالح والمفاسد ولذلك قلت لك هذا دائر أمر بالمعروف والنهي عن المنكر دائر بين المصالح والمفاسد ما ما تحققت مصلحه أعظم فثم شرع الله عز وجل والا في هذا المقام ليس ان باب المصالح والمفاسد مطلقا وانما نقول ما دام ان المصلحه هنا متحققه وراجحه حينئذ الناهي فان ادى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع مثل أن يكون الامر لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه يعني هذا ما يتعلق به كلمه حق عند سلطان جائر قد يقول بعض كلمه حق لكنه يؤخذ فيسجن فيعذب حينئذ قد يرتد عن الإسلام إذا ماذا صنع آثم أم مطيع نقول هذا آثم ليس مطيعا ما فعله أمر بالمعروف انه لا ليس أمر بمعروف الله لماذا لانه لم يوافق الشرع من كانت عنده قدرة ايمانيه او بدنية بدنيه حين تعين عليه أما إذا كان سيصيبه جزع وخوف والى اخره بل قد ينتكس ويرتد عن الاسلام حين اذا هذا لا يشرع له وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى فاذا فان أدى ذلك إلى شر اعظم منه لم يشرع مثل ماذا مثل ان يكون الامر لا صبر له ليس عنده صبر اذا يدل على أن من يامر ويدخل في هذا المجال لابد ان ياخذ باسباب الثبات أن يكون عنده قوة إيمان لانه سيبتلى سيسمع ما لا يتحمل سماعه سيحصل له من الأذية البدنيه ما قد يؤذيه في دينه حين إذا لم يكن عنده قوه ايمانيه فيترك هذا المجال ولا ولا يحشم نفسه لأنه إن انحشر نفسه فيه ووقع ما وقع يكون آثما لابد ان يكون عنده سلاح يكون عنده أخذ به باسباب الثبات على الدين وقوه الإيمان قال مثل أن يكون الآمغ لا صبر له فيؤذى فيجزع جزعا شديدا يصير به مذنب وينتقص به ايمانه ودينه فهذا لم يحصل به خير لا له ولا لاولائك هذا كلام شيخ الاسلام تيم رحمه ليس من عندي لم يحصل له خير لا له هو ولا لأولئك الذين أنكر عليهم بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر فإن هذا تكون عاقبته حميدا تكون عاقبته حميدا اذا يكون بهذا التفصيل وقال رحمه الله تعالى وهنا يغلط فريقان من الناس فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي يعني لا يأمر ولا ينهى تاويلا لهذه الايه كما قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في خطبته إنكم تقرؤون هذه الايه عليكم انفسكم يعني الزاموا انفسكم بمعنى ما دعنك ليس لك بالناس شيء لا تأمر ولا تنهى ليس هذا المراد عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا هديتم وانكم تضعونها في غير موضعها واني سمعت وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس إذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك أن يعمهم الله بعقاب منهم يدل ذلك على ان ليس المراد بهذه الايه عليكم انفسكم الزام انفسكم يعني لا تأمرون ولا تنهون الفريق الثاني وهذا مهم من يريد أن يأمر وينها اما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح أو يصلح وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر اذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلقا وهذا الذي انكره رحمه الله تعالى وراى انه مخالف له للشرع وهذا محل وفاق بين اهل العلم ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المكر مطلقا بل لابد من, من نظر فجعل من الفريقين اللذين اخطعا شرع من يريد أن يأمر وينها مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح ما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر يعني إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ليس عنده صبر هذا موافق للشرع لشرع املاء ليس موافقا للشرع أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو لا يقدر هذا ليس موافقا لله لي للشرعين أمر ونهى دون فقه نظر في مصلحة ومفسده هذا ليس موافقا للشرع اذا لابد من الفقه ولابد من الحلم ولابد من الصبر ولابد من العلم بما يصلح من الامر والنهي وما لا يصلح أو يصلح وما لا يصلح وفيما يقدر وما لا ما لا يقدر كما في حديث ابي ثالبه الخشني سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل اتمرو بالمعروف وتنهوا عن المنكر حتى إذا رايت شحا مطاعنا وهوى متبعا ودنيا مؤثره واجابه كل ذي راي برايه ورايت امرا لا يدان لك به فعليك بما يداني عن لا قدرة لا يداني لك به فعليك بنفسك ودع عنك امر العوام فان من ورائك ايام من الصبر فيهن على مثل قبض على الجمل العامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثله مثل عمله وهذا مر معنى في كلام الشيخ ثابت فياتي بالامر والنهي يقول شيخ الاسلام فياتي بالامر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده معتد يعني آث وقع في معصيه ايا حدود الله فلا تعتدوها اذا التعدي ماذا يعتبر من المعاصي فهو ياتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يظن ماذا يظن أنه مطيع لله عز وجل وان الغيره قد بلغت به ما بلغت حتى أنه لم يتمالك فتكلم قل لا هذا ليس موافقا للشرع ولو غضبت لله عز وجل ولو غضبت لله عز وجل قل هذا لا ليس كل غضب وغيرة على دين الله عز وجل حينئذ قل هذا ماذا هذا يكون موافقا للشرع رايت رجلا لو راى زناتا وهم مسلمون في اصله حين اذن راهم فقار كلاش فاتى بهم كلهم هذا مطيع امอาثم هذا يقتص منه هذا يكون عاصيا غيرته وغضبه هذا ليس لله عز وجل لانه لو كان لله عز وجل ساقام بالشرعيه لابد ان يدار معه مع الشرع وجودا وعدما اذا ليس كل غير تعتبر ماذا تعتبر غيره شرعيه قال فياتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده كمن تصب كثير من اهل بدع والاهواء كالخوارج والمعتزله والرافضه وغيرهم وغيرهم من غلط فيما فيما اتاه من الامر والنهي والجهاد على ذلك وكان فساده اعظم من صلاحيه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما اقام الصلاة وقال ادوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم قال ابن رجب رحمه الله تعالى فتبين بهذا أن الانكار بالقلب فرض على كل مسلم الانكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال واما الانكار باليد واللسان فبحسب القدره اذا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر باعتبار القدرة وعدم القدرة ما تعلق بالقلب ليس فيه ماذا تفصيل يقدر أو لا يقدر لأن كل انكار بالقلب فهو مقدور عليه لانه لا يدري عنك حتى ولي الامر لو كان ظالما فاجرا جائرا حينئذ لا يقدر على ما في قلبك لان قد تتكلم بما بما تخفي ولذلك إلا من اكره وقلبه مطمئن باليمان قلب لا لا عذر فيه البتة اذا الانكار بالقلب فرض على على كل مسلم في كل حال وأما انكار باليد واللسان فبحسب القدره قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما امروا سلطاننا بالمعروف وانهاه عن المنكر يعني امره بالمعروف وانهاه عن المنكر قال ابن عباس ان خفت ان يقتلك فلا إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذا مثل ذلك اذا هل امر او انهى نعم لك بشرط ماذا القدره وامن القدرة أن تأمن على على نفسك الا اذا بلغ عنده اليقين والتوكل حينئذ ندخل من الحديث السابق أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر عنده عند لا من هذا القيد أما من ورائه تذهب في بلد آخر وتقول انا أفضل جهاد لا ليس بافضل الجهاد ليس بأفضل الجهاد إذا قد يترتب عليه مفسده عظيمه ومن الامور المنكره الان قد ينكر بعضهم على سلطان ما ويخشى على نفسه يخشى على, على ثم من العجيب أنه قد قد يفر ليس إلى بلاد المسلمين وانما إلى بلاد الغرب فيعيش بين اليهود والنصارى بحجه ماذا أنه أمر ونهى السلطان الجائره والمرتد عنده الطاغوت قل هذا لا يجوز شرعا هذا يعتبر آثما لماذا لان السكنه مع اليهود والنصارى هذا من أعظم المنكرات بل ظاهر النصوص أنه يلحق بهم فدل ذلك على انه اذا انكر إما أن يبقى في بلد المسلم ولو قتل خفت على نفسك اذا ماذا كما قال ابن عباس لسعيد بن جبير اذا إن خفت على نفسك القاتل فلا لا تتكلم اذا تلزم ماذا تلزم ولا يجب عليك فإن فعلت وفررت فانت لست عامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر لانه لا بد يكون ماذا على وفاق الشرع واما أن يامر بالمعروف وينها عن المنكر ثم يخاف القتل ثم يفر الى بلاد الكفر ويعيش بينهم ويعيش سنين ثم يقول هذا مجاهد في سبيل الله لا ليس هذا هذا عاص و ليس بمطيع لا بد ان تعرض هذه المسائل على الكتاب والسنة البقاء والسكن مع اليهود والنصارى في بلادهم هذا لا يجوز شرعا إلا لضرورة وليس هذا من نوع لانه هذا ينكر باختياره ثم لا يترتب عليه مصره اصلا يعني لو أنكر على ولي الامر واعتقد انه طاغوت وانه لم يحكم الشرع انكره ما ترتب عليه شيء ثم المفسد الاعظم أنه يذهب هو بزوجته واولاده فيعيشوا بين اليهود والنصارى هذا محرم شرعا ولا يجوز ولا يكون هذا من الجهاد البت بل هذا عاص وهو آثم ولو كان مجتهدا هذا اجتهاد ليس بالصائغ يعني لا يدل عليه لا دليل لا من قريب لا ولا من بعيد وانما هي اهواء وجدت فيه في النفوس قال هنا اذا قال ابن عباسنا لسعيد بن جبير اما قال له امر السلطان بالمعروف فانه على المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا فلا تامر ان خفت أن يقتلك واردت أن تعيش وتبقى اذا لا لا لا تأمر ولا ولا تنهى اما ان تأمر وتنهى ثم تفر عن بلاد المسلمين وتسكن بلاد الكفر قل هذا لا يجوز الشرعا هذا قال ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينهم وقال طاووس اتى رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وانهاه قال لا لا تكن له فتنه لا تكن له له فتنه يعني قد يترتب عليه مفاسد عظيمه قال أفرأيت إن ان امرني الله قال ذلك الذي تريد فكن حنيد الرجل إذا أمرك بمعصية حنيد قف في وجه قل لا, لا بأس أن, أن ان تنكر عليه في هذه الحال أما لكونه هو قد وقع في منكر هذه مسألة اخرى اذا على ما اثير عن ابن عباس تم امران يامرك انت بالمنكر اين اذا في وجهه ثانيا لا يامرك وإنما هو يفعل المنكر هذه مسألة فيها فيها قدره واستطاعه قال وقد ذكرنا حديث قال من رجل وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث جاهدهم بيده يعني هذا الجهاد باليد يتعلق من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هل يامر أحد من الرعيه بالمعروف وينهى عن المنكر بيده ولو كان على ولي نعم هذا النص يدل على على ذلك وليس خاصا بالاولاده بل هو كذلك في شأن الرعيه قال وهذا يدل الا إذا كما سبق يعني كمقيدا بما سبق كلما ذكرنا هذه المساله نحتاج أن نعيد ان كل امر بمعروف باليد ان ترتب عليه مفسده حينئذ لا يكون مشروعا لا يكون مشروعا بل جواز ذلك خلاف لمن منع قال اليد الانكار باليد هذا لا يكون إلا لولي الأمر هذا ليس بالصواب بل الصواب انه كل أحد من المسلمين ولو كان من عامه المسلم اذا علم فانكر بيده لا اشكال فيه انه موافق للشرع لكن بشرط أن يكون الضوابط المتحققه في الأمر بالمعروف سائغه في ذلك الانكار يترتب عليه مفسده اعظم لم يجوز له سواء انه عاميا أو او كان عالما قال بالرجم وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد يعني هذا الحديث فيه دلاله واضحه بينه على انه قد ينكر على ولي الامر باليد ودل ذلك على أن الانكار باليد ليس من خصائص بل يكون كذلك بشان الرعيه وهذا هو الصواب قال بالرجم قد استنكر الامام أحمد هذا الحديث في روايه بداوود وقال هو خلاف الاحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالصبر على جور الايم يعني احاديث تدل على أنه لا بد من الصبر بمعنى أنه لن ينكر باليد واحاديث دلت على انه ينكر باليد نقول هذا وذاك متوافقان والإنكار باليد هذا ليس من الخروج على الولاة ليس من الخروج على على الولاة يعني إذا أنكر بيده هل هو من القتال المذموم شرعا الجواب لا ليس بخوارج ولا ولا غيري قال هنا قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد يجاب عن ذلك يعني الاستنكار الذي استنكره الامام احمد بالتعارض الذي فهمه من النصوص قد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال المنهي عنه ماذا القتال والخروج ان كانوا مسلمين القتال والخروج هذا منهي عنه طيب الانكار باليد هل هو من القتال الجواب لا بدليل ماذا فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الخلوف التي تاتي من جهه الامراء وتعرف منهم تنكر أنك ان جاهدتهم بيدك فانت مؤمن فدل ذلك على ماذا على أن الجهاد باليد ليس من القتال والا لكان ممنوعا كان ممنوع لذلك قال ابو رافع ويجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في روايه صالح يعني في روايه اخرى فسانكر الحديث في موضع وأجاب بذلك الجمع بين الحديث في موضع اخر فقال الإمام احمد التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح تغيير باليد ليس اذا حمل السيف هذا قتال هذا منهي عنه وتغيير باليد ليس بالسلاح وليس بالسيف هذا مأمور به الشرع ما لم يترتب عليه مفاسد أعظم قال الامام احمد التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح حينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات كما ذكرت لك سابقا يعني يفعل شيئا بيده ترى في يده شيئا من المعاصي فتنزعه منه تكسره هذا انكار به باليدين هذا اذا استطعت حينئذ نقول هذا باليد ليس المرض به أن تذهب الى السوق فتنكر بيدك هذا يتعلق بالعامه لا يتعلق بولي الامر يعني لا يلتبس على الأمر من جهه ماذا أن كل انكار باليد هو انكار على ولي الامر لا وانما اذا تعلق به بذاته ترى عليه محرما حينئذ تنزعه أو تكسره فهذا يتعلق به بذاته أما ما يتعلق بالاسواق و عامه الناس وتنكر بيدك هذا يتعلق بالرعيه لا يتعلق بالامر ولذلك قال هنا في صفة ذلك فجهاد الامران باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المكرات مثل ماذا أن يريق خمورهم هم او يكسر آلات الملاهي التي لهم كل ما يختص بهم ليس بالرعيه او نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمر به من الظلم إن كان له قدرة على على ذلك يعني انشاوا شيئا محرما فانكرته وابطلته يتعلق به حين يدعي نكون داخلا في الجهاد في جهاد الامراء به باليد قال وكل هذا جائز يعني كاره والجهاد باليد للامراء هذا جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فان هذا اكثر ما يخشى منه اكثر ما يخشى منه أن يقتل الامر وحده ولو قتل اباسه به أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر يعني ظالم فاجر ان اذا فعلته وانكرت عليهم أكثر ما يكون مما يتعلق بك انت خاصه من اذيه ان تغتلى وهذا جهاد يعتبر جهادا في في سبيل الله هذا يسمى ماذا يسمى انكارا على ولي الأمر باليد وهو جائز شرعا بل قد يجب على بعض من من اهل العلم وامى تسميته خروجا كما يقول من يقول هذا فاسق قالوا أما خروج عليه بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي الى سفك دماء المسلمين نعم ان خشيه في الاقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذى أهل أن يؤذي أهله أو جيرانهم لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ هذه مساله مهمة ويقع فيها الان من يقع يظن أنه مطيع وهو عاص وهو أن الأذية قد تتعلق بالشخص نفسه عنائذ لك ولو قتلك هذا بينك وبين الله عز وجل والنوايا الصالحه اما اذا كان سيتعدى الضرر إلى أهلك وولدك وجيرانك واصحابك فلا يجوز لماذا لانه صار يترتب عليه ضرر متعديا حينئذ لا يجوز لشخص ان ينكر ثم يسجن ويؤتى بزوجته ويؤتى باهله الى اخره ويفعل ما يفعل مما يسمع ويندله الجبين ثم يقال هذا أمر بمعروف نهي عن هذا ليس موافقا لي للشرع وهذا الذي عناه ابن رجب رحمه الله تعالى بانه ان كانت الأذية منصبه على الشخص ذاته فهذا بينك وبين الله عز وجل وان قتلك في عين يد دخلت في الحديث أما إذا تعدت الأذية هذا لا يجوز لا يجوز شرعا البت قال رحمه الله تعالى نعم ان خشيه في الاقدام على الانكار على الملك أن يؤذي أهله يعني ولي الأمر هل يؤذي اهله او جيرانه لم ينبغي له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعد الاذى إلى غيره الى الى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره يعني إذا خاف الأذية على غيره حينئذ لا, لا يجوز وهذه أذية تتعلق قد يكون بماذا باللسان او بي بالبدن ونحو ذلك ويعظم الأمر ويشتد حرمة إذا كان سيعتدى على عرضه كان يؤتى باهله ويزنى بهم او ابنته ونحو ذلك مما يسمع هنا وهناك قال كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيفة او الصوت او الحبسه او القيده او النافيه او اخذ المال أو نحو ذلك من الاداه سقط امرهم ونهيهم يعني اذا لك مندوحه لك مندوحه شرعا ولا يجوز لاحد أنه إذا أذن الشرع لشخص ان ينكر لخوف على نفسه أو ماله أو نحو ذلك أن ينكر عليه لكونه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا لانه لم يجب عليه نعم في حالات معينه قد يتعين على العالم بصفته عالما أو بصفة المنكر الذي قد يقع اما الحكم العام الاصره المطرد فمن خشى على نفسه الاذى من ولي الامر حينئذ لا يلزمه ذلك سقط عنه إن كان عنده من القوة ونحو ذلك بشرط ان تكون الاذيه مترتبه عليه هو نفسه دون غيره حينئذ هذا بينه وبين الله عز وجل ولذلك قال فمت خاف منهم على نفسه سيفا أو صوت أو الحبس أو قيده أو النفية أو أخذ المال أو نحو ذلك من الاذى سقط امرهم ونهيهم قد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد واسحاق وابن ائمه نص على على هذا الحكم ليس فيه مداهنه وليس فيه بعد عن اتباع الشرع بل هذا كلام أهل العلم قديما وحديثا قال أحمد امام احمد لا يتعرضوا للسلطان فإن سيفه مسلول يعني عامه الناس لا يتعرض لي للسلطان فإن سيفه مسلول يعني من أنك ما أنكر عليه تعالى هنذ لك مندوحه شرعا لا تنكر لا يجوز لك أن ان تنكر على من سقط عنه الإنكار شرعا لانك تكون حاكما بما لم يرد الله عز وجل وقال ابن شبر ما الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه لاثنين ويحرم عليه الفرار منهما ولا يجب عليه مصابره أكثر من ذلك يعني مصابره من ولي الامر معه جيش اذا كان ما يتعلق بالاثنين في الجهاد لا يجب عليك كيف أن تواجه من معه جيش وسلاح الى اخره قال فان خاف السب او سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الانكار بذلك نص عليه الإمام أحمد يعني كلام إن خشيت الكلام لم يسقط أما إن خشيت الأذية في بدنك ومالك فسقط وإن احتمل الاذى وقوي عليه فهو افضل نص عليه احمد ايضا وقيل له اليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يعرضها من البلاء ما لا له به قال ليس هذا من ذلك ويدل على مقاله من من نعم ويدل على مقالهما خرجه ابو داود بن ماجه التلميذ من حديث سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل الجهاد كلمه عادل عند سلطان جائر اذا خلاصة البحث أن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه داخلة في مفهومه بمعنى أنه لا يقال بأن هذا امر بمعروف وناهي عن المنكر موافق للشرع إلا إذا تحققت فيه هذه الضوابط ما يتعلق من مصالح ومفاسد وجب عرض ذلك على على العلماء ولا يجوز لاحد أن يفتي بنفسه لنفسه حين يقع في في الحرج وينبغي التفطن لهذه المسائل فيكثر الغلط فيها هذا الزمان لا لا بد ان يتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وجهاده مطلقا يسل الحكم التاسى بالصلاه صل كما رايتم ونصلي اذا يسل هل يحرك السبابه هل يقبض الاخين واذا جاء الامر بالمعروف حين صار مفلوتا مفتوحا يا امر وينها بما بما شاء وكيف شاء وإذا قيل له هذا مقال شرقه من قال ذا قل لا ثم أقوال ثم نصوص لابد من الرجوع اليها والا كنت صاحبه هوا قال المقيم رحمه الله تعالى واكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان اكمل الخلق واكرمهم على الله خاتم انبياءه ورسليه فانه كمل مراتب الجهاد وجهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حيث بعث إلى أن توفاه الله عز وجل هذا من فقه الامام النقيه رحمه الله النبي صلى منذ ان بعثه وهو يجاهد كيف هو جاهد نحن نقول امر بالجهاد في في جهاد بماذا بالدعوه الى الله عز اذا الدعوه إلى الله عز نوع من الجهاد بل هي اعظم من الجهاد في فيما يتعلق ب بطلب الشهاده ونحوها لان هذا الذي يقوم به الجهاد في سبيل الله والمعارك لا تقوم إلا على ساق العلم فالصلاه بل التوحيد لن يصح ولن يتم الا على ساق ماذا العلم فكيف بالجهاد الذي وعدنا من من التوحيد الجهاد ليس مقصودا لذاته الجهاد مقصود لغيره باجماع أهل العلم ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغيره بإجماع العلم لماذا لأن المراد ان اذا جهدت بلدا كافرا واردت ماذا قصرهم علا على, علي الاسناف فجئت بسلاحك وجيشك وقالوا آمنا بالله تقتله تقول لا بد من الجهاد لا بد من المقاتله لا بد من شهداء قل لا اذا اسلموا كفيت كفى الله المؤمنين قتال وعنذا قل الجهاد ليس مقصودا لي لذاته فاذا الجهاد قائم على ساق العلم واذا كان كذلك صار العلم اصلا والجهاد فرعا لكن لا بد من ارجع الى كتاب الله عز وجل قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل فانه لما نزل عليه يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكبر وثيابك مطهر شمر عن ساق الدعوه وقام في ذات الله اتم قيام وهذا جهاد في سبيل الله ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولما نزل عليه فاضضع بما تؤمر فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومته لائم فدعا إلى الله الصغيره والكبيره الحره والعبد والذكر والأنث والأحمر والأسود والجن والانس ما ترك احدا الا ودع هذا اعظم الجهاد ولما صدع بامر الله وصرح لقومه بالدعوه وناداهم بسب الهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من اصحابه ونالووه ونالوهم بانواع الاذى وهذه سنه الله عز وجل في خلق كل من دعا لابد ان يصيبك شيء من من الاذى لانك تخالف اهواء الناس تأمر بمعروف هو قد تركه تركه لماذا اتباعا لهواه تنهاه عن منكر فعمل المك لماذا اتباعا لهواه والوقوف في وجه اهواء الناس هذا ليس بالأمر الهين قال اشتد اذاهم له ولمن استجاب له من اصحابه ونالوه ونالوهم بانواع الاذى وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن وقال كذلك مات ما الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون اتواصل به بل هم قوم طاغون اذا الامر بالمعروف والنهي على المنكر والصبر على الاذى بسبب ذلك صادعا بالحق عند السلاطين واحفظ أن الصدع بالحق ليس خاصا بالسلاطين كما يظنه بعض الجهاله بل هو عام تصدع بالحق حتى في وجوه العامه يعني الراعي والرعيه يجب الصدع بالحق لأن الناس لا يقبلون كل ما ما تقول ولذلك قلت لك هذا الكلام هذا الدرس من اوله الى اخره قد يرفضه بعض الناس ولا يرتضيه البتة لانه سار على قواعد في الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ليست شرعيه وانما هي تتبع رموزا من الذين يكتبون ويصنفون في ذلك قال رحمه الله تعالى مصنف باذلا نفسه لله لا يخاف فيه لومه لائم باذلا نفسه باذل السفاع قل بذل الشيء اعطاه وجاد به لا يخاف فيه يعني بالله في عز وجل لومة لائما اللوم العذل واللامه الملامة يعني لو لامهم لامه لا يخشاهم ولا ولا يخافون ولو كان أقرب قريب ولو كان اقرب قريب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم هذه من صفاتهم ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله واسع عليم فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم فإن المحبه مسلزمة للجهاد لأن المحب يحب ما يحب محبوبوه ويبغض ما يبغض محبوبوه ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه ويغضب لغضبه ويامر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافق له في ذلك وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم اذ هم إنما يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في فيهم صهيب وبلال لعلك أغضبتهم لان كنت اغضبتهم لقد أغضبت ربك فقال لهم يا اخوتي هل اغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا ابا بكر قال شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى وأهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم الناس قياما بهذه الاصول يعني وصول الدين العامه والدعوه اليها لا تأخذهم لا تأخذ أحدهم في الله لومه ولان ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم احدهم بالحق الذي عليه يعترف به ولو كان الحق عليه ويتكلم في احب الناس اليهم هذه طبع تحتها خطا يتكلم في أحب الناس اليه يعني ان اخطا تبين ماذا تبين الخط هذا واجب شرعي ولو كان حبيبا ولو كان لو كان حبيبا لان الحق أحب إلى النفس من ذلك الشخص قال ويتكلم في حب الناس ليعمل من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم يعني تقول الحق ولو على نفسك او الوالدين والاقربين اياكن غنيا أو فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله لا بالقسط ولا أو شنآن قوم, لا أو بغض قوم على ان تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقى ولو كنت تتحدث عن كافر اصلي عينين لا بد من من لابد من من القسطي قال وله من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من اهل العلم من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن احداثه المفتريه قال المصنف رحمه الله تعالى ذاكرا يعني هذا الصادع وهذا العامل والباذل ذاكرا قوله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور قال وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره يعني ذاكرا قوله تعالى وذاكرا ما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء عليه من الصبر على الاذى وما كانوا يتحملونه في الله تعالى حتى كانت لهم العقبه والعقبة جزاء الأمور وعاقبه كل شيء اخره قال البغوي اصبر على ما اصابك يعني من الاذى اصبر على ما اصابك يعني من الاذى إن ذلك من عزم الأمور يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الاذى فيهما من الأمور الواجبه التي أمر الله بها عزم الأمور هنا العزيمة التي تقابل ماذا تقابل الرخصه هذا وجه أو من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها اذا إن ذلك من عزم الأمور يعني من الأمور التي يعزم عليها لوجوبها فهي واجبه وان لم يكن اللفظ داللا عليه يعني من من ادله اخرى الامر بالمعروف واجب والنهي عن المنكر عفوا واجب فرض كفايه اذا دلت الادله بعامه وكذلك اجماع العلم على وجوب ما, ما ذكر قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قال وهذا عام في ولاه الامور وفي الرعية يعني الصبر على على الاذى ولي الامر يصبر على الرعيه والرعيه تصبر على وليها كل منهما يصبر على الاخر كل منهما قد يسيء الى الاخر حينئذ نقابله بماذا يقابله بالصبر يقابل به بالصبر قال عام في ولاه الأمور وفي الرعيه إذا امروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيب به في ذات الله كما يصبر المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم فصبر على الاذى في العرض اولى واولى وذلك لأن مصلحه الامر والنهي لا تتم إلا بذلك إلا بالصبر الا به بالصبر وما لا يتم الواجب إلا به فهو اذا الأمر بالمعروف والنهي على المنكر واجبان لا يتم إلا بالصبر على على فدل ذلك على ماذا على أن الصبر واجب هذا لولا ما يرد نص مع كون قد جاء النص واصبر في مواضع عديدة قال وما لا يتم الواجب الا به فهو ويندرج في ذلك ولاه الأمور فإن عليه من الصبر والحلم ما ليس على غيرهم كما أن عليه من الشجاعة والسماحه ما ليس على غيرهم لأن مصلحة الاماره لا تتم إلا إلا اذا كلما جزع ترك اين اذا فسدت الاماره فكما فسد الاماره فكما وجب على الأئمة الصبر على اذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحه إلا بذلك اذ كان تركه يفضي إلى فساد أكثر منه يعني تركه الصبر فكذلك يجب على الرعيه الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا لم يكن في ترك الصبر مفسده راجحه فيما يتعلق بالانكار السابق فعلى كل من الراعي والرعيه للآخر حقوق يجب عليه ادائها كما ذكر بعضه في كتاب الجهاد والقضاء وعليه ان يصبر للاخر ويحلم عنه في امور فلا بد من السماحه والصبر في كل منهما كما قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بالرحمه وفي الحديث افضل الايمان السماحه والصبر ومن اسماء الله الغفور الرحيم فبالحلم يعفو عن سيئاتهم وبالسماحه يوصل اليهم المنافع فيجمع جلب المنفعة ودفع المضرة فاما الامساك عن ظلمهم والعدل عليهم فوجوب ذلك اظهر من هذا فلا حاجه الى بيانه والله اعلم وهذا كله كما ذكرنا سابقا المراد فيما يتعلق بالصبر على ولاه الأمور وما يعتقده إذا كان يعتقد أنه ولي امر يعني لابد ان يكون مسلما وأما من عده فالاصر فيه ماذا الأصل فيه الخروج لكن بشرط وهو القدره على ذلك قدره على على ذلك وكلام الشيخ الاسلام مطلقا في جميع مواضع ما تكلم فيه على اولات الأمور مراده من ثبت اسلامه وهو الذي يقال عند اهل السنه والجماعه لا يرز الخروج عليه ولو ظلم وفجر ولذلك لما اراد أن يبين ما يتعلق بولاء الأمور قال وذلك لأن معهم مع ولاه الامور لان معهم اصل الدين اذا عندهم ماذا عندهم اذا لم يكن مع اصل الدين ليس داخلا في في النصوص من اصلها اذا اطيع الله واطيع الرسول واولي الامر قلنا الامور ولاه الامور المراد بهم من اسلم مسلم لأن لا يرزى يولى على المسلم من هو من هو كافر ومرتد عن السلام قال في شان الولات وذالك لأن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته معهم توحيد ديمقراطيه لا تجمع التوحيد الناسف التوحيد من من اصله قال معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته ومعهم حسنات وترك سيئات كثير هذا لا ينطبق على الموجودين وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتاويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور يعني قد يفتيه يكون واليا مسلما فيقع في حكمه ما هو جور وظلم لكن بناه على فتوى وحينئذ ماذا صنع صانع أدى ما عليه باعتبار ماذا أنه وجب عليه أن يرجع الى اهل العلم فرجع قلت بمفتون من علماء السلاطين فافتاه حينئذ ماذا نقول نقول هذا السائل. تاويل سائغ تاويل لا يجوز الخروج عليه بمثل هذه المسائل بل الأمور المقتنف فيها ولو كان الراجح خلاف مختار اختاره ولي أمر هذا لا يجوز نقده ولا انكاره عليه اصلا قال واما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتوهيل سائر وغير سائر فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور كما هو عادة اكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو اعد منه فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه فيصبر عليه كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المامون والنهي في مواضع كثيرة يعني مراده تبيين ما يتعلق بولاه الامن ثم قال وكذلك القيام بانهاء السنن واهمال اخماد البدع يعني العالم له أمر بمعروف والنهي على المنكر هذه قاعده عامه من أفرادها ما يتعلق بالسلاطين كيف يتعامل معه عرفنا ذلك فيما فيما سبق ثانيا ثم بدع واهل البدع ينتسبون إلى الاسلام اذا ثم أمر بمعروف وناهي عن من نوع من نوع آخر وياتي بحثه ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين هذه مسائل ينبغي لطالب العلم ليس هذا توسعا هذا مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم ليس طالب العلم لا سيما فيما يتعلق باوائل امره لانه قد يبتلى ويدبطال بمنكر يمشي ويسير الى اخره في بيته اذا لم يعرف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر منضبط بقواعد سيفسد أكثر مما, مما يصلح ولذلك نسمح حتى في بعض احوال الناس قد يطلق زوجته وعنده اولاد وينت البيت يصير فوضى الى اخره بامر مختلف فيه مره تلبس من طالما تطلقها هذا يقع فيما يقع وجود وسئلت فيه وعنه حينئذ قال هذه مسائل الأمر بالمعروف والنهي يجب أن تثار عند العامه في الخطب في المحاضرات تعليم طلاب العلم ليس من, من التطوي أو من الأمور التي لا يحتاجها طالب العلم لا تحتاجها في اول امرك لتعرف اولا ما الذي تفعل وما الذي لا تفعل ثانيه تبتلى في المجتمع هنا وهناك واخره يحصل اشياء ما حكم الشرع فيها يجوز أو لا يجوز تعتقد جواز ذلك تعين او لا تعين الى خنق هذا كله مبني على العلم هذه المسائل فتنبه بارك الله فيك